لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أُولِي قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاهبأ سن أبيات فجاهبأ سن أبيات أوهم قائلون مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْ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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة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 فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عاتلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عاتلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 ومنها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم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 لا يعطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا ذاركوا فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أولئك أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار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 إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة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 ونزعن ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة ونود أن تلقوا الجنة تؤرثتموها تؤرثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أن تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا أن أفيدوا علينا من الماء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 إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم ها هذا فاليوم لناساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم فَصَلَّىٰ نُورٌ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفاع؟ فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.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 حتى إذا أقلت سحبا فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء تقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج الموتى كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأَرَى صَحُّ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجْبَةٌ أَلْجَأَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُذِرَكُمْ لِيُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعْلَكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك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 اننا لنراك في سفهه اننا لنراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمِن أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيه؟ أسماء سميتموها سميتموها أتوم وأباكم ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المتظرين.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 وَذَكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ أَمِيرًا بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُنَّ مِنْهَا سُهُ لِهَا قُصُورًا وَتَنْحِطُنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فذكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون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 رسالة ربي، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولا كلا تحبوننا صحين. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أتوم قوم مسر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجافة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس إلا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 وقالوا قد مسَّا بَنَ الضَّرَّاءِ والسرّاءِ فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأمن أهل القرى أي يأتيهم بأس بياتا أي يأتيهم بأس نبياته وهم نائمون أو أمين أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحاى أي يأتيهم بأسنا ضحاو وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَلَوْ نَشَأْ أَصَبَنَا هُمْ اَللَّهُ شَاءَ أَصَبنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون اامنتم به قبل أن ااذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها أهلها فسوفتعلمون، لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون. وماتقمنا إلا أن آمنا بأيات ربنا، إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا.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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين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 فأرسلنا عليهم الطوفان فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا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 وإذ أَجِئَنَّكُم مِن آل فِرعَونَ يَسُومُونَكُم سُوءَ العذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ الْبَلاَءُ مِرْضَبِكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فَتَمَّ مِيَّقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا أَرُوُنَ خَلْفِنِ فِي قَوْمِهِ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمْ مَا جَاءَ مُوسَى لِمِيَّقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَضْرِ إلَيْكَ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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَقَدْ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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا ۖ طَالِبًا سَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۖ طَالِبًا أَن أُمِّنَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ك دون يقتلونني فلا تشمئضي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم ماسك تعم سال غضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوْا عَمَّنَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ودَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَقَنَى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ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 وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسَلَخَ مِنْهَا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه.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 مثلًا القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآياتنا، وأنفسهم كانوا يظلمون. مي يهدي الله فهو المهتدين، وما يضل الفائِك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطرون بها، لهم قلوب لا يفطرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام. أولئك وَلِلَّهِ الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يديمتن أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُون وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلِهِمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا برده يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها إله الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 فَلَمَّا أَثَّلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّيَنَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وإذا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصِّّوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِي عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.